وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي الذِّكْرِ لِلنَّاسِ قُرْآناً لِّنَاسٍ مِّن كُلِّ مَثَلٍ وَكَانَ الْإِنسَانُ أَنَّى يُرَى o um. وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين ويجادل الذين كفرون اَن تَخَرُوا آيَاتِي وَمَا أُنذِرُهُ زَوَ وَمَنْ What? هُوَ الَّذِي أَجْلَلَهُ مُلْعَبًا بَل لَّهُم قُرَاءَ أَهْلَكْنَاهُمْ لَمَّا ظَلَمُوا وَجَعَلْنَا لِمَنْ خَلَقْنَا مَوْعِدَا وَإِذْ قَال